ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربيل تبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 انما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يقشح نفسه فأولى. أئكم <تصفيق> المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم